انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُم مَّا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ الْجَحِيمِ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 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم, ألحقنا بهم ذريتهم وما أتتناهم من عملهم من شيء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 قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ هُمْ قَيِّمُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون، وَإِنَّمَا يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون